أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم دينة الله التي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 ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون وَلَا ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي